وَإِد أَرَتُ مُْتِبََدلَ زَودِم م كَ زَدِ وَآتَييتُم إِحدهُ نَّكِ فَ فَلتَ أُذُمِهُ اتَخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُم إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنكُم رفاقا وليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إن هُوَ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم Vau, ma ei tea, et sa oled mu lääne, وَمُرَٰتِيكُمْ اللٰتِي فِي حُجُوْرِكُمْ مِّن نِّسَآئِكُمْ اللّٰتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَاِن لَّمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عليكم فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم مِنْ من أصلابكم وحلائل أصلا بكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما